صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Give انت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقالبي أسبر الظلقين قد تجللت لقلبي يا رسول الله قد يا جَنَّى تَوَانَ قَدْ وَانَ دَاوَنَ تَوَانَ وجنانا قلبي وجسدي يا اا اا عزيزي مرحبا مرحبا يا الله